عندما لا تجد من تبوح له كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره بالحجر الذي يسلم عليه بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره الصمت ثقيل ثقيل لكنه أرحم من الاتهام بالجنون توجه لحبيبته فقال يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنا فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة ليتنامى نشاطه وعلاقاته شارك تاجر نزيهاً يقال له السائب وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه فقال عليه السلام أنا أعلمكم به فرد السائب محتفيا به صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري اشترى عليه السلام طفلاً اسمه زيد بن حارثة لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم بل أعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد وأحبه حبا شديدا وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر تعلم زيد التوحيد منه لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم فصحبه للطواف بالكعبة وحولها صنم من نحاس يقال له إساف يتمسح به المشركون إذا طافوا يقول زيد فلما مررت مسحت به فقال عليه السلام لا تمسه فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته فقال ألم تنهى؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب مستلم صنما، يا لغربته في غابة الأصنام، متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن نحت من نحاس أو خشب أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل لم يكن عليه السلام وحده في غربته يوجد بمكة غرباء آخرون قليلون أحدهم اسمه ورقة بن نوفل وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل أما ورقه فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران وفاران هي مكة وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد وأخيراً أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة فعاد زيد بلهفة المحب إليها سمعت فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضى الله كان يسجد على راحة يده وكان يقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم يا لها من أرواح ويا لها من غربة حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام فأين الملاذ والكعبة تئن تحت ثلاث وستين صنما